إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. فنعوذ بالله من شرور أنفسها ونستيهات أعمادها من ينبي الله فلا مغسله ومن يظلم فلا آذي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمتق الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا أفضكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وَبَشِّرْهُم بِرَحْمَةٍ مِّن رَّبِّهِمْ وَغُفْرَانٍ ۚ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ الله رَّحِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمِنْهُ ضِيعَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَلَمْ أَعْلَمْ فَإِنَّ أَحْدَقَ الْحَدِيثِ الله رَبِّكَ عَلَىٰ وَأَحْتَمَنْ هَذِهِ الْحَدِيثِ مُحَمَّدٌ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آَلِيهِ وَتَبْدَمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْتَفَاتُهَا وَكُلَّ مُحْتَفَةٍ وكل ضلاله في النار أما بعد أيها المسلمون إن مما لا شك فيه أن مدار التعادى وآية الفلاح وطريق النجاة في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة لا يكون إلا بالاعتصام بالله جل وعلا والاعتصام بحفله تبارك وتعالى إذ أن الاعتصام بالله تبارك وتعالى هو راحة للقلوب وطمأنينة للأشددان هو سكون من أنفس وعصمة من الشرور كلها <تصفيق> الاعتصام بالله تبارك وتعالى ينجأ إليه المؤمن إذا أخاقت به الفتن من كل جانب <جاله> إذا كبرت همومه وعظمت همومه فإنه لا فرج إلا باللجوء إلى الله عز وجل والاعتصام به سبارك وتعالى إذا كفرت البدع وتضاربت الأفواق على الناس وتفشى فيه النفاق فلا خراص إلا بالاعتصام بالله سبارك وتعالى الاعتصاب بالله عز وجل اخوة الايمان عصمة من جميع الشرور والاخرات عصمة من كل الفتم التي قد يبتلى بها العباد فتن الشبهات وفتن الشهوات الاعتصاب بالله كبارك وتعالى الذي لا يتحقق إلا بالاعتصام به جل وعلا أولا ثم الاعتصام بحبله المتين الذي أنزله الله عز وجل على نبيه الكريم لقوله سبارة وتعالى في الآية العظيمة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 فأذلك بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إحوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون واعتصموا بحق الله جميعا ولا تفرقوا لاحتفام كل لغة هو الاحتماء عصم الرجل بصاحبه أن يحتم به وجعله ملاذا ولهذا فإن القيان والحصول التي تمنع أصحابها من أعدائهم تسمى بالعواصم هي عواصم لأنها تحمي أصحابها فيها معنى الاهتمام وكذلك في معنى وكذلك في هذا أي في معنى باعتصاد بالله جل وعلا أولا فهو الاحتماء به تبارك وتعالى من كل ما قد يضر بالإنسان من أي آفة من أنواع الآفات والاحتماء به تبارك وتعالى بأخذ الأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى أسباباً لذلك بصدق التوكل عليه جل وعلاه في كل وقت وعلى كل حال أن يكون العبد المؤمن متوكلا على الله تبارك وتعالى على كل في أحواله وفي تائل شؤونه وإن هذا لعاصم له بإذن الله جن وعلا مما قد يحاط به من المخاطر والمحاذير التي يحذرها الناس والله تبارك وتعالى كان عاصما لخير خلقه وأحبهم إليه عصم الله جل وعلا أنبياءه ورسله وعلى رأسهم سيد الأنبياء والمرسلين الذي قال الله تبارك وتعالى في حقه والله يعصمك من الناس أي لن يصلوا إليه فالله تبارك وتعالى هو الذي يحميك وهو الذي يدافع عنك ومن كان الله جل وعنا حاميا له وعاصما له فإنه لا يؤذى ولو جتمع عليه أهل الشر جميعا جنهم وإنسهم لن يضروه شيئا لأن الأمر أولاً وآخراً بيد الله تبارك وتعالى الذي لا يعزه شيء بيده تبارك وتعالى وهو القاهر فوق عباده ومن الاحتصام كذلك الاحتصام بحبله جن وعلا وحبل الله تبارك وتعالى قال السلف هو عهده جل وعلا الذي عاهده عليه عباده أو الذي عاهد عليه عباده كما قال الله تبارك وتعالى في حق بني إسرائيل ضربت عليهم الثلة أينما ثقفوا إلا بحفل من الله وحفل من الناس قال أهل التفسير بعهد من الله جل وعلا وعهد من الناس وقيل هو كتابه تباهك وتعالى وهو الصحيح لأنه صح فيه عن نبيتنا عليه الصلاة والسلام تفسيره بأنه الكتاب أي لأنه كتاب الله تبارك وتعالى فعن أبي سعيد مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض وبهذا أرطه أو فسره عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أحد كبار مفسري أصحاب رسول الله، حيث قال: إن هذا القرآن هو حفل الله المتين وهو النور المبين، وهو الشفاء النافع، وهو الشفاء النافع. عطمة لمن تمسك به ونجاة لمن استبعه وبهذا عرف علي رضي الله تعالى عنه القرآن حيث قال هو حبل الله المدين وهو الذكر الحكيم وقيل حبل الله الإخام والمعاني كلها تجتمع ولا تختلف فحبل الله تبارك وتعالى هو كتابه الذي أنزله على نبيه عليه الصلاة والسلام والذي فيه هذا العهد عهد الله تبارك وتعالى لعباده والذي هو أصل هذا الدين ومصدره الأول ألا وهو الإسلام والله جل وعلا أمرها هذه الأمة أمرها جميعا أمرا عظيما أن تعتصم بحبل الله عز وجل أي أن تتمزك بكتاب ربها تبارك وتعالى الذي يعصمها من الشرور كلها ومن الفتن ظاهرها وباطنها هو الذي يهديها إلى سبيل الرشاد وهو الذي ينجيها يوم القيامة من عذاب ربها تبارك وتعالى لأن الله تبارك وتعالى ضمن لكل عبد من عباده اتبع سبيله اتبع سبيله بالسعادة في الدنيا والنجاة يوم قياماً كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند قوله تبارك وتعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى لا يضل في هذه الحياة الدنيا لأنه تمزك بالعثم والعثمة في كتاب الله المنزل وفي هدي نبيه صلى الله عليه وسلم الذي هو, الذي هو الوحي الثاني المكمل ولهذا فإن سلق هذه الأمة كانوا يقولون عن السنة أنها هي النجاة أنها هي النجاة فقد روي عن الإيمان مالك عليه رحمة الله أنه كان يقول السنة سفينة نوح عليه السلام ملاكبها نجا ومن تخلف عنها ضرط وهوى وقال الإيمان صغري عليه رحمة الله الاعتفام بالسنة هو النجاة الاعتفام بالسنة هو النجاة تركت فيكم ما إن تمثكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي الاعتصام بالله تبارك وتعالى هو الهداية الى صراطه المستقيم هو النجاة في الدنيا وفي الاخرة الاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى هو الذي ينجي العباد ويعظمهم من فتن الشبهات من الأهواء وأصحاب الطلالات ولا يتحقق لهم هذا قال أهل العلم إلا بأمور ثلاث أولها قبول ما جاء في هذا الكتاب أي قبول القرآن الكريم وما جاء فيه من الأحكام قبوله كله من غير أن ترد منه آية او يرد منه حكم من الأحكام يا ايها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ألا تتركوا شريعة من شرائع الله؟ من شرائعه تبارك وتعالى التي أنزلها في كتابه ولا يكون حال هذه الأمة كحال من غضب الله جل وعلا عليهم من الأمم السابقة الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض فالواجب على كل مؤمن أن يؤمن بكل آية من آيات الكتاب، أن يؤمن بمشأن، ي... أن يؤمن بمشابهه، وأن يعمل بمحكمه، أن يتحاكم إليه في أموره كلها، أن... أن أن يحلل حرامه، أن يحلل حلاله، وأن يحرم حرامه، أن يدعو إليه. أن يدعو الناس جميعا إليه هذا معنى تقول القرآن ولا يتحقق ولا يتحقق ارتباط به إلا بهذا ولا يتحقق كذلك إلا إذا كان ارتباط في فهمنا لهذا الكتاب كان ارتباط في فهمنا لهذا الكتاب بفهد سلف هذه الأمة الذين عايشوا التمزيل والذين هم أعلم به من غيرهم ممن جاء بعدهم بتذكية الله جل وعلا لهم وبتذكية نبيه عليه الصلاة والسلام حيث قال خير الناس قرني ثم الذين يدونهم ثم الذين يدونهم فالخيرية لا تتحقق إلا بالعلم النافع أولا ثم بالعمل الصالح فهو خير الأمة علما وعملا وخير الأمة تقوى الله جل وعلا وخير الأمة خشية لله تبارك وتعالى وخير الأمة اتباعا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام وخير الأمة تحاكما إلى كتاب الله وخير الأمة دعوة إلى هذا الكتاب ولا يتحقق كذلك الاعتصام بحبه المتين إلا بالعمل بمكتريات هذا الفهم أي بمقتضيات ما فهمنا عن الله من كتابه من آياته التي أنزلها على نبيه عليه الصلاة والسلام الاحتفام بالله تبارك وتعالى والاحتفام بحفنه عز وجل هو علم ثم عمل هو استقامة على أوامر الله تبارك وتعالى فإذا كانت هذه الأمة تريد النجاة لها يوم القيامة وتريد سعادتها في الدنيا ما عليها إلا أن تعود إلى ربها وأن تمتسب أوامرها وأن تنتثل أوامره وأمره في هذه الآية العظيمة واعتصموا بحب الله جميعا ولا تفرقوا والخطاب موجه لهذه الأمة لأمة الاستجابة لأنها هي أمة الإيمان والله جل وعلا افتتح هذا الأمر بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحب الله جميعا ولا تفرقوا نسأله تبارك وتعالى أن يرد هذه الأمة إلى ديها ربدا جميلة. وأن يعظمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك